يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن لم تنجرهم لا يؤمنون حتم الله على قلوبهم وعلى سمحهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وبلغم الآخر وما هم ذنو يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نليمٌ بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم ما في بالرجم قالوا انما نحن مصدقون الا انهم هم المصدقون ولكن لا يشعرون الى اخره الايات الكريمه ا بعد ما عرفنا قلنا سوره البقره ابتدأت بتقسيم البشريه إلى ثلاثة أقسام لا رابع لهم القسم الأول المؤمنون الخلص المؤمنون الصادقون والقسم الثاني الكافرون الخلص ظاهرا وباطنا ثم في الأول المؤمنون ظاهرا وباطنا والقسم الثاني الكافرون ظاهرا وباطنا والقسم الثالث اخذ بالازدواجيه اخذ قسطا من الصنف الاول وقسطا من الصنف الثاني فكان الشر من على الارض ففي الظاهر اخذ بالقسم الاول تظاهر بالايمان وفي الباطن أخذ من الصنف الثاني اذا بعد ما عرفنا الصنف الأول وهم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين شرع سبحانه في القسم الثاني ألا وهو المغضوب عليهم والضالون وهم المعنيون بقوله سبحانه إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فهم على الضد من صنف أهل الإيمان أهل الإيمان قلنا وجدوا آلة كانت هي السبب في فتح الخط بينهم وبين ربهم كان هناك التجاوب الكامل ما هي الآلة التي بسببها انفتحت وسائل العلم وأصبحوا يتلقون عن الله مباشره ما هي تلك الآلة ألا وهي التقوى التقوى قلنا يقول رب العزة فيها هدى للمتساقين هذا الكتاب العظيم أنزله الله هدايا يحمل الهداية لمن لاهل التقوى للمتساقين واعطى صافهم اذن التقوى هي المفتاح مفتاح التجاوب مفتاح الاتصال مفتاح التلقي اهالي فقد الكافرون بالكفر انغلق كل شيء ولم يصبح هناك اتصال ولا تجاوب ولا إقبال على الله الكفر وما قال بماذا كفروا ليش؟ للعموم والكفر هو الجحود جحدوا كل شيء أو جحدوا بعضه والذي يجحد البعض كان من جحد الكل فمن كفر برسول فقد كفر بالجميع ومن كفر بايه فقد كفر بالجميع إذا قال إن الذين كفروا بماذا كفروا؟ بكل ما امن به متقون بما נאمنون تشقون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالآخرة فكانوا مؤمنين وكانوا متجاوبين مع رب العزه ظاهرا وباطنا اهؤلاء كفروا ظاهرا والباطن وانغلقت وسائل العلم وانقطع الاتصال بينهم وبين الخالق سبحانه اذا كفروا بكل ما امن به المؤمنون ان الذين كفروا رب العزه يسلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطمئنه لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتحرك على كفر هؤلاء الكافرين وكان عليه الصلاة والسلام يتألم من الداخل وكان ربما يظن في نفسه أنهم ما عرفوا وربما هو قصر في البيان وربما حصل النوع من الغيوم أمام أعينهم فكان يتحسر لكم غير. فالله أنزل آيات بينات وقال له لا تأسى ولا تحزن عليهم لا تحزن عليهم لا تحزن عليهم لعلك باخر من نفسك ألا يكونوا مؤمنين لا إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب ليس عليك هداه فهؤلاء الذين كفروا وأصروا على الكفر وانصبغوا به وتغلغلوا فيه وأصبح لازما لهم لا يفارقونه ولا يفارقهم هؤلاء يا نبينا بعدما أقمت الحجه عليهم استرح لان النبي صلى الله عليه وسلم عزيز على الله كان يسليه ويطمئنه ويريحه من عانه هؤلاء فان الذين كبعض العلماء يقولوا هذه الايه نزلت في قوم خاصه في مثل ابي جال والولد المغيره وغيرهم ممن علم الله انهم لا يؤمنون فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هؤلاء سواء عليهم ان انذرتمهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون يعني سواء قرأ عليهم القران او لم تقرأ عليهم القران هم ليسوا مثل المؤمنين الذين اذا سمعوا كتاب الله استجابوا له اذا سمعوا ايات وعيد انخلعوا وتجنبوا كل ما يسرق قبلهم الوعيد اذا سمعوا امرا استجابوا لكن هؤلاء ولو أنك قرأت عليهم القرآن ليلة مهار لو أنك وعظهم باستمرار لو أنك خطبت عليهم كل جمعة وفي غير الجمعة ما اكسب واحد وكل لا يتحركوا بل يسعون في, في تصديق الدعوة وفي القضاء عليها والصد الناس عنها نتبعوا العالم الآن أهل العالم الآن ابتداء من أمريكا والغرب والشرق كله ما عرف دين الله والله عرف دين الله ما حربوه لا لكونهم عرفوه وأنه الحق هؤلاء عزهم أم لم تسلوا عزهم والله ما يسأطرون وليس لهم فرب العزة يسلي رسول الله بعد ماذا اللغز لهم لو كانوا من أهل الإيمان لا هداهم الله لكن لما لم يهديهم الله من ذلك تعلم على أن الله طبع على قلوب مخلاص بالسلح ليه يا رب هؤلاء الذين أصروا على الكفر وانصبغوا به وتغلغلوا فيه لا تفيد فيهم دعوه لماذا؟ قال بين السبب وقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة القلوب التي تتساعد الله أغلقها العيون التي تنظر في آيات الله في ملكوت الله الله غطاها وغشاها والآذان التي تسمع وضع فيها الوقت وأغلق عليها ولو سمعت كل الآيات والله ما امنت ان الذين حقت عليهم الكلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه لماذا هذا يا رب قال عقابا له لانهم كفروا السبب في هذا هو الكفر فيا اخي الكريم احذر احذر كل الحذر ان تنحرف عن الطريق المستقيم ربما ياتيك العقاب هنا ربما يقطع سبحانه الصلة بينك وبينه هنا ربما يطلع على قلبك ويرمي بك في بحبوحه الكفر والضلال ليش لانه بين لك ووضح وكشف واقام الحجه انت اعرفت عنه لما اعرفت رما بك سيري الخير يلوين انت ما تصلح خلاص ولهذا يقول العلماء سبحان الله جزاء السيئة سيئة مثلها فلما زاغوا <تصفيق> انحرفوا <على الحرم. تصفيق> الله قلوبهم على العكس للآخرين فلما اهتدوا زادوا مؤداء لكن هؤلاء فلما انصرفوا انصرفوا عن الطريق الحق صرف الله قلوبهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا هي اول مره كما انهم اول مره ما امنوا لما امنوا ولكن حرفوا رب العزه أيضا صرفهم رب ابيض وهذه هي الفتنه المراده في قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ما هي الفتنة قد عصى بينهم وبين الرمي ويختم على قلوبهم بالشقاء ويسجلهم في قائمات الأشقياء خلاص نسأل الله العافيه اياك ولا احذر ربما تكون النهاية وتكون القاسمة ولا يرد فلهذا رب العزة يقول جاء الخطر من الله والطبع من الله جاء الإكثار خلاص اشتبع لهذه ما يصلح نجسين رجسين نكنين خلاص يرمي به ليه لأنه من حرف إذن إخواني ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل السجود يقول اللهم يا مقلب القلوب لبس قلبي على قلبك يا رسول الله انت رسول الله وتخاف على قلبك وانت رسول الله يقول نعم ان القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء يسمح الرجل مؤمن ويمسي كافرا ليه لانه محرص. ويمسي كافرا ويسمح سبحان الله مؤمن ليه لانه سجاب له جاءت العينين. جاء الفسحة رباني لا إله إلا الله ويقول عليه الصلاة والسلام ان العبد اذا اذنب ذنبا نكثت نكتا نكتة نقطة على القلب سوداء ليش؟ لأن تلك المعصية بمنزلة الزف نكتة الزف والعياذ بالله على قلبك قال اذا زاد اخرى فعل معصية اخرى نكتة اخرى على القلب والعياذ بالله ثم اخرى ثم ثم ثم ثم, ثم شفر رجع القلب كان منورا متفتحا كان مشرقا كان يتلقى ويتجاوب كان زين ما شاء الله واذا به تغلل تغلل وسود وردد والعياذ بالله اصبح لا يدخله خير ولا تؤثر فيه موعظه اقرا عليه القران احاديث الرسول الجنه والنار والله ما يفعل شوف قلبك يا اخي الكريم انظر قلبك اذا كان يخاف ويرتعد ويستعد الرجوع الى الله والصلاح والصلح مع الله هذا قلب خير واذا كان على العكس من هذا فلك على نفسك حاول باقي الوقت حاول سمعه تتغلب عليه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقال العيدة بالله إذا تغلغلت في المعاصي والشركيات والضلالات والعيدة بالله خلاص لا قلبك ليست بك السول عليه ودره خلاص كره إليك الـ الـ الإيمان بعد ما كان يأسه تكره ثكرة الفزق اليوم أصبح تكره الإيمان واهل الإيمان تكره لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله تكره قيام الليل تكره الصيام تكره قراءة القرآن تكره الذكر العيال بالله صاد خلاص أعهد بس إذن هذا هو الجزاو العيد بالله تر لا بران على قلوبهم ما تنير فيه أسأل الله العافية وقلنا في الآية الأخرى ومنهم من عاهد الله للمنافقين ومنهم من عاهد الله لان ان شاء من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين فلما اتاهم من فضله دخلوا به انظر داخلوا به وتولوا واعرضوا اشكال جزاء في الدنيا فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامه بسبب ايش ربي قل بما اخلف الله لا اعوذ هو كان اكرمك يا الله العظيم من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه اذا تركت باب الله فتحلف ورحب بك واحبك ورفع قبرك واعلاجك واذا اعرضت اعرض عنك ورفع صلى الله عليه اذا اخواني جزاكم الله خيرا هذا هو الصنف ايش الصنف الثاني اذا انجز في الدنيا بيش بقطع الصلة بينك وبينك ثم العذاب الله في الآخرة ينتظر النار وبس القرار ولهم عذاب عظيم كأنه لهم وحداهم لا لغيرهم هم مخلدون فيه دون سواهم بعد هذا الصنف الثاني نشرع في الصنف الثالث ونحن قلنا ان البشريه لا تخلو من هذه القسم الثلاثيه إما اهل الايمان المقربون واما اهل الكفر الظلم والمجرمون اعلنوا كفرهم خلاص هذا ما معروفون مفتوحون واما صنف اخر والعياذ بالله متلون يتلون بلونين ويظهر بوجهين عنده وجه، عنده صورتان عنده جد جوازات قالوا ومنهم ومن الناس وهذا الصنف سبحان الله أكثر الناس عليه ولا ينقطع هذا الصنف حتى تقوم الساعة فما أكثر المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولمسوا من قلوبهم ما أكثرهم كثير ولذلك سبحان الله اطمد ما ذكر في الايات في ايات اهل الايمان الا بضع آيات اربع ايات خمس ايات وفي اوصاف الكافرين ثلاث ايات اربع ايات اما في اوصاف المنافقين فنه اربع عشرة ايه او اكثر كلها في من في المنافقين لان اوصافهم تتلون وتتنوع فربنا كشفهم للمؤمنين حتى إذا رأوهم عرفوهم ولا تعرفنهم في لحن الخوف بمجرد ما يتكلم تعرفه قد يتعن في السنة قد يتعن في أهلها قد تراه في صف في صف الحزبية والتركية خلاص يبقى إذا صدق الترك الصوفيه خلاص انكشف واتصدع هذا من المتحزبين، من الآية من الثلاث والسبعين. يلعي يالب الله. من الفرقه الناجيه الناجية؟ فرقة رسول الله واصحابه. ما انا عليه واصحابي. ما في تحزب ولا ايه. ما فيه لا مذهب فلاني. ولا فرقة فلانية ولا جماعة فلانية. فيه ماذا سنة الله ورسوله. كتاب الله وسنة رسوله. ما يعرف ايها. هؤلاء هم اهل لا اله الله. هم الجماعه إذن اخي الكريم الله كشف المنافقين ووضح وتعلمون ان النفاق نوعان نفاق ظاهري ونفاق باطني ومن اخذ في ظاهره سنفا من اصناف الباطنية. من أصناف اهل الباطن كان ولو في قلبه مؤمن اخذ قسطا من قسط المنافقين ولذلك نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اقرب واذا سمن قال هذا من شان من من اوصاف من من اوصاف اهل النفاق تحدث وتكذب هكذا كان المنافقون منفق في عدى رسول الله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فالذي يحدث الناس وهو يكذب هذا قال بلسانه ما ليس في قلبه فيه شعبا من في شعب النفاق والعيد بالله قد تجره إلى النفاق العقدي لذلك قال الحق سبحانه وتعالى لكي تعلموا كما قد مفسر هنا النفاق ما ظهر إلا في المدينة في مكه ما كان فيه نفاق ليه؟ لأن النفاق معناه من النافقة والنافقة لدويبة دويبة صغيرة تتخذ جحورا تعمل جحر هكذا ولكن يعني تفتح بابه هناك وتفتح الباب أخرى هناك وهو الباب أخرى هناك يعني بتصرب بحيث إذا شافت الخطر من هنا خرجت من هناك وإذا شافت الخطر من هناك خرجت من هنا وهكذا فالذي يتلون يظهر بمظهر ثم يعني هذا يظهر كأنه ما عند المخرج إلا من هناك ولكن عنده مشأس أخرى فهذه من هنا فالذي يظهر الإيمان ويقفل الكفر أشهد نفاق. هذا ما عنده الشجاعة مثل الأولين شجاعه أهل الإيمان ان يعلنوها مدوية ظاهرا وباطنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما عندهم هذه الشجاعه وما عندهم ايضا جراه جرأة لان يقول هو كافر خلاص لا يؤمن بدين، لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ما عنده هذه الشجاعه ولا هذه الجراه ايش عندهم الخوف،, الخوف الرعب الفزع في مكة ما كان في فزع الفزع من ماذا يتم القوة وفي مكة كان قوه الإيمان كان للإسلام دولة في مكة يعني في المرحلة الأولى في السنوات الثلاثة عشر سنة الاولى وهل كان للإسلام قوة في مكة ما كان في قوة ليش لأن سبحان الله كانوا المؤمنون يخافون على إيمانهم بل بالعكس كانوا يخفون الإيمان ويظهرون بعضهم كان يخفي الإيمان ويظهر الكبر لا, لا, لا ليش لسلطه الكفر لطغيان الكفر دوله الكفر هي المعلنه كذلك. لكن لما هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه ايش حصل اقيمت دوله الاسلام وتفرقت رايتها في المدينه على اكتاف المهاجرين المهاجرين والانصار من الاوس والخزرج كذا لا, لا مغلب غالبهم أغلبهم اعتنقوا الإيمان واصبح للاسلام دوله فاليهود الذين كانوا خطرا في الحقيقه ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم في المدينه وكان قبائل بني قريه قعبه للنظير خيبر بني قريزه اشفع الرسول صلى الله عليه وسلم اتقاء لشرهم عقد عهودا معهم حتى لا يلدغ من الداخل لان الافاعي معك اغلق اغلق ايش أفواها الجحور أغلق أفواها الجحور جحر من هناك وجحر من هناك وجحر من هناك ممكن أن تخرج افعى الله أكبر أغلقها فيش بالعهود، في العهود أبرم معهم العهود لا تقاتلون ولا نقاتلكم لا تعين علينا ولا نعين عليكم سيدة خلاص، أبقى سبحان الله جاءت غزوة بدر السنة الأولى السنة الثانية جاز غزوة بدر وانتصر فيها الإسلام وترفرفت فيه رايه الاسلام واحدث الزوبعه والزلزله في الجزيره العربيه كلها حفنه من المسلمين قهرت اعظم قوة لجحافل الشرك والعياذ بالله هنا المشركون في المدينه من العرب الذين كانوا زالوا مشرفين تظاهروا مثل وخافوا خافوا على انفسهم خافوا على اموالهم خافوا على اعراضهم وبلادهم ماذا تعالوا تظاهروا بلا اله الا الله وكان هناك واحد كان ينتظر التسويج كان ينتظر ان يكون ملكا ليش لان كل الرؤساء العرب في المدينه كلهم أحرقت وطحنتهم الحرب حرب الباسوس ما بقي إلا واحد كن بقي أثنان في الحقيقة ولكن واحد أنعم الله عليه بالإسلام وهو سعد بن عبادة لكن الثاني هذا هو عبد الله بن عبي بن الثلث صظاهر بالإمام ورأى كان يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أزلت تاج عن رأسه لما جاء الإسلام سقف فيه يدي وقل خضر وقصوه مما جاء خضر وصفاته وقصر فيه الإسلام وعلت فيه رأية لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله هنا ظهر النفاق هنا ظهر النفاق لان القوة والسيطرة والصومه لمن للاسلام لهذا الدين فتظاهروا بانهم معه وباطنوا بواطنهم مع من مع الكفار مع المشركين مع اليهود خلاص ضد الاسلام يتربصون به الدوائر ولكن يتظاهرون معه يجاهدون مع رسول الله. ويصلون مع رسول الله. ويؤدون الزكاوات. ويحجون ويعتمرون مع رسول الله سبحان الله. ويتزوجون مع المسلمين الخلص. ويتوارسون معهم ومنافقون. كفار باطنا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعاملون بهذا الظاهر. ليه ما قتلهم؟ مع كان يعرف الكثير منهم الكثير منهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه بانه منافق لأنه كافر والكثير منهم ما كان يعرفه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الا ما اطلعه الله عليه بواسطه وحي السماء كده. ولذلك قال في الايه الاخرى قال ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم لا تعلمهم أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابك نحن نعلمهم وهددهم بقوله سبحانه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم لنكشفنهم لك وتذبحهم ذبح مثل الدجاج وقال ولو نشاء لاريناكهم ولو نشاء لاريناك رأي العين ولو نشاء لاريناكم فلتعرفنهم بسماهم ولتعرفنهم ولا تعريفناهم فيلهن لو نشاء لكن سبحانهم نشاء إذا الكثير منهم كان يعرفه صلى الله عليه وسلم بواسطة زئير وخصوصا في غزوة تبوك لما أرادوا المكر برسول الله لما كان راجعا وقافلا من غزوة تبوك وأراد صلى الله عليه وسلم أن يسوك طريقا وعرة ولكنها قريبة قريبة المسلك الحقيقة ولكنها وعرة فهم تلسلموا نحو العشرة على إبنهم وأرادوا أن يتركبوا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبل فتحضوا فرصة ليل والليل وهم لسلمون وكان معه مام حديثة حديثة واحدة وكان معه فلما رأاهم رسول صلى الله عليه وسلم عرف سبع فأمر أمر حذيفة أن يصدهم فأخذ العصر أبداً يصدهم طعب طعب طعب طعب طعب وهم يصد لما ذهب هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لو تدري يا حذيفة من هؤلاء قال والله لا يا رسول الله رسول الله قال هذا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. عرّه معروفون فكان وبقي في المدينه فلان وفلان, وفلان وفلان وفلان وقال له هذا السر لا تحكيه لاحد فكان صاحب السر رسول الله وكان حتى لما متوفى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عمر وغيره من الصحابه سبحان الله عمر كان لا يحضر جنازه واحد حتى يرى حذيفه حضر ليش؟ لأن حذيفة يعرف يعرف من المنافقون وكان يأتي ليلا ويطرق الباب على حذيفة ويقول له يا حذيفة أخبرني أنشدك بالله هل, هل عزني رسول الله إطراس من المنافقين الله أكبر عمر ثاني الخلفاء الراشدين يخاف على نفسه أن يكون من المنافقين نعم وهو من المبشرين في الجنة على نفسه النفاق ويقول أحد السابعين الكبار يقول كما في بخاري يقول ادرجت ثلاثين من أصحاب رسول الله كلهم كان يخاف على نفسه النفاق كذا سبحان الله لماذا لم يقتلهم سيدنا رسول الله ويذبحهم خلاص يتخلص البلد منهم وبواسطه وحده الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى اليك ما فيها من بفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان ويامر الصحابه بان يقتلوا الجميع ويريح الارض من شرهم ومن نتنهم وقذرهم ليه ما فعل. العلماء عللوا هذه القضيه بثلاثه علاج العلتان الاوليان باطله والعله الثالثه هي الحق العله الاولى قالوا ما قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذبحهم ليش لانه اذا فعل يكون قد شرع لنا حكما ما شاء الله قد لا يصلح هذا الحكم لغيره ما هو وهو ان الحاكم يحكم بعلمه والحاكم لا يجوز له أن يحكم بعلمه القاضي يعرف أن فلان سارق مثلا القاضي يعرف هذا وراه بعينه الذي سرق ثم جاء وخصمه جاء الخصم قال له هذا سرق لابد للقاضي أن يقول لهذا أقم الحجة إما أن يعترف هذا ونفسه إذا لم يعترف لا بد من الحجة كيف انسى الرئيس يا قاضي احكم بما رأيت لا ليش لأن الحاكم لا يجوز أن يحكم بعلمه لأنه إذا فتحنا هذه القضية كل واحد يقول أنا رأيت وثم يحكم عليه ما بالقاتل وإما بمستقطع اليد وإما وإما بدون شهود ويشر على الفوضى لا لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه قالوا فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بواسطة حين السماء أن هؤلاء منافقون لكن إذا ذبحهم وقتلهم بواسطة أو بسبب علمه يكون قد فتح ثغره يعثر عليها شدها نعم هذه العلة الثانية وهي باطل <تصفيق> لماذا تتعلمون لماذا العلة الثانية قالوا لأنهم نطقوا بلا اله الا الله محمد رسول الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصبوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله هذه العله صحيحه ولكن تضاف الى عله اخرى ما هي وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل لماذا يا رسول الله لا تذبح فلان وفلان وفلان وقد علمت صنف أقاهم؟ لماذا تقتلهم؟ قال ليلا يقال ان محمدا صلى الله عليه وسلم لأن يقال إن محمدا يقتل اصحابه لان الاعراض خارج المدينه اذا وصلهم الخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح رئيس المنافقين وذبح فلانا وفلانا وفلانا وفلانا يقولوا خلاص بشينا عنده وشيك بشين أحبابا <تصفيق> يقول العلماء من هنا أسسوا قاعدة وهي أن تغيير المنكر إذا كان يؤدي إلى ما هو أفضع منه ما بقيم تغيير المنكر حرام تغيير هذا المنكر ليه؟ لأنه يؤدي إلى ما هو أجنع ولذلك عندنا في كتاب الله عز وجل أن سب الشرك والمشركين مشروع لله مشروع لكن اذا كان بي... اذا سببت انت كافرا وسببت كفره وضلاله سبه الله وسب رسول الله خليك بالسب ولا تسب الذين يدعون من دون الله فسب الله اعظم بالعلم الى سب الله اكبر اعوذ بالله لان سبك لدينه او سبك لعقيدته او سبك لآلهته لالهته يسبب لنا في يسبب الله خلاص بدل مشروع. الشوت لا تفهم كذا لا تسب اباه ليش فيسب اباك لا تسب امه فيسب امك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا قومك يا عائشه لولا قومك حديث عهد بجاهليه لها الدمج ولا ولجعلت لها بابين وبنيتها على قواعد ابراهيم فالكعبة الى الان مخالفه للسنه بناؤها ليس بناء صحيح ليه الرسول ما بناها على قواعدها الحقه كما بناها ابراهيم ليه قال لان قومك حديث عهد بجاهليه فاذا هدمتوها وبنيتوا على قواعد ابراهيم ربما يكبرون ويقول محمد اراد اثبات المذيه لنفسه ليقال انه بان الكعبه مثل ابراهيم فطرق ليش لأن صغير هذا المنكر يؤدي إلى ما هو ولذلك سئل ابن الشيخ الإسلامي رحمه الله قيل له سبحان الله إذا رأينا التطار يشربون الخمر في الطرقات والازقه على مرأة ومسمع من الناس هل نغير فيهم المنكر؟ قال لا ليش يا شيخ؟ قال سرهم سكارى لأنهم إذا صحوا ذبحوا المسلمين الله اطب هي دي دينا سقي هذا المنزل ليؤدي الى ما هو ايضا كذلك وهي قاعده مكعبه في الاسلام العظيم إذا نشرع في اوصاف المنافقين صفه صفه هناك صفات اخرى مذكوره في غير هذه السورة. والقران سبحان الله يجمع بعضه بعضا لا بد ناخذ سلك الايات مع هذه الآيات وجمع قائمة قائمة طويلة في أوصاف المنافقين. إذا كان هناك اذا كان هنا نحو مثلا ست صفات عشر صفات في آيات اخرى عشر أخرى أصبح عندك كان عشرون صفة ما شاء الله. اذا الصفة الأولى من أوصاف المنافقين يقول هو من الناس. ما كل الناس بعضهم زي الرسول صلى الله عليه وسلم كنا ما عرف ما عرفهم كلهم ومن الناس من يقول آمنا بالله الناس ليس من الناس شكون الناس سمي الانسان لأن الناس جمع انسان والانسان الناس الانسان سمي انسانا اما للانس به لأنه أن يتانس فآدم خلق الله لا حواء ليتانس وخلق لهم أولاد للأنس لأنه آدم ما يعيش وحده لما استوحش نام فخلق الله حواء من ضرعه ايضا أي سمي الناس ناسا للأنس فيه أو سمي الإنسان انسانا لأنه ينسى من النسيان آدم فعصى آدم فنسي ولم نجد له وعد فنسي آدم نسي آدم فنسيت امته الإنسان ينسى فسمي الانسان ينعيس أو سمي الإنسان لأنه يؤنس انست ناراً أي يبصر بخلاف الجن يبصر يرى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترى بخلاف الإنسان فأنه يؤنث أي يمصر ويرعب ليس مثل الجن المهم يا إخوان سواء هذا لأذاش يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمن يقول كثير من يقول أنا يفصحر وهو كذاب أنا أول من قال أنا من؟ إبليس إبليس وكل من قال أنا تعاظما فهو من تلاميذ إبليس أول معصية عصي الله بها هي الكبر وقولهم أنا أنا المقصر أنا العاصي أنا المحتاج عبد الله انا الفقير الى رحمه الله كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي اهزني وجدي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي الله اكبر نعم كل ذلك عندي صواب عنده عليه الصلاه والسلام والحديث البخاري حتى لا نتعالى هذا السيد البشريه وهو صلى الله عليه وسلم يثبت التقفير لنفسه ويقول والله لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أن تأثق ولا أنا إلا أن يتغمض الله برحمته أنا فقير إلى ربي أنا محتاج لفعله هذه أنا جميلة وترفع قيمة الإنسان وتعليه إلى مصاب أهل العرب أهل الفضل والسخوة لكن أنا انا العالم انا الشريف انا الغني انا احسن من فلان كل الناس هلكا الا انا من أنت اذا عندي ومعي وانا هذه كلمات تؤلي صاحبا وترديه بالنار اذا قيلت التفاخرا وتعاظما ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر ما قال مثل ما عند المؤمنين آمنا بالغيب وامنا بالصلاه والزكاه وامنا بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا إلى آخره لا لأن كلمة آمنا بالله جماعة لتلك الأوصاف كلها لأن الذي يؤمن بالله يؤمن بوجوده يؤمن بوحدانيته يؤمن بأنوهيته يؤمن بأسمائه وصفاته يؤمن بكتابه وفي كتابه الإيمان بالملائكة الإيمان بالرسل الايمان بالكذب الايمان بالقضاء والقضاء ثم امنا بالله وباليوم الاخر يؤكدون هذا الايمان امنا بالله وباليوم الاخر هذا مجرد قول هذه مجرد دعوه ليست نابعه من القلب لأن الإنسان لا يكون صادقا مومنا حقا حتى يطابق لسانه قلبه وإلا كان في نظر الله كذابه ولذلك في الآية الأخرى في شهادة المنافقون يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله ما قال؟ في شهادة المنافقين لأنه قالوا بأس الاسيهم ولذلك قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون لان الصدق ما معنى ان يكون اللسان مطابقا للقلب هذا والا كان صاحب كذابه اذا اول وصف من صفات المنافقين اشهواه الكذب والادعاء الدعوه العريضه والكذب اياك أن تكون خداعا المسلم بمظهره ومصدره سواء ما في تلون ما في تنوع ما في ازدواجيه لا صافي. خالص ذهبي ذهب خالص جوهر نفيس ظاهره وباطنه سواء من الذي يظهر شيئا ويخفيش ثلاثة؟ من؟ المناظفين من أين تراه؟ من أين تعلم هذا؟ الميزان عندك؟ الا وهو حسابه؟ بماذا نعرف الأولياء؟ الولايه بماذا تعرف؟ ما دليلها؟ الطيران حينما يطير في الهواء نقول لا يمشي على الماء نقول ولي سؤل الإمام الشافعي قال إنسان يمشي على الماء هل يدل على ولاية؟ قال لا قال والله لو رأيته يمشي على الماء ما يصدقت حتى أعرض عمله وحياته وأقواله وأعماله على كتاب الله سنة وتعالى هذا الدليل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين يطيرون الذين يقولون للسماء طير فتنطر ولارض انبت فتنبت لا اشكرهم الذين امنوا من الداخل يحملون العقيده الصحيحه وكم يتقون من ناحيه العمليه صوره من كتاب الله نسخه من رسول الله الله اكبر عرف اولياء الله لنا ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون الكثير من الناس ما يعرف الولاية ما يعرف الأولياء اللي يشوفه بقبة قلول اللي يشوفه بعمان وضحيه ونخيط قال قلول اللي يشوفه يعني شعل في نار في النهار قلول اللي يشوفه يمزق ويبول على نفسه قلول ويقول مجدود حسن الولاية مجدود والله اكبر لا من قال هذا ولي كذاب كذب كذاب الله هي الله يقول إنا أوليائه الا, إلا المتساقون التقوى و ما هي؟ تثبيق ما أمر الله واجتناب عما نهى الله وتصديق ما أفضر به الله أعرف سبب الولايات والله. إذن الخوارق لا تدل على الولاء. الدجال يقول للسماء أنت فسنتك وأنبيتي ما يقول الأرض أنبيتك وعنده جن وماء ويقتل الرجل ينبحه ويحييه وليه ولي هذا <تصفيق> إذا قلت هذا لي أنت كفرت بكتاب الله. وإذا شفت الخوارق واستدلت بالخوارق على الولايه أنت كذاب وكافر بكتاب ربنا. وإحنا أن المشدوبون، المجدوب أو الأحمق هذا غير مكلف. مثل البهين سواء. كما أن البهيمة لا تؤمر ولا تنهى ولا تسأل عما تفعل ليش؟ لأنها فاقدة في العقل فهذه البهيمة الإنسان لهذا المجنون خلاص دين رفع القلم عن ثلاثة والمجنون حتى يفيق إذا هو البهيمة سواء. رب العزة يوم القيامة ابتليه ويختبر ويمسحنه بمعنى أنه يظهر ماذا سيكون فاعلا لو كان في الدنيا كان عنده اقوى شيء يكون ربنا يكشف هذه الحقيقة في الآخرة بإمتحان مثلا مثلاً ويقول له اذهب إلى النار ويصعد بخير يذهب بعيداً فإذا كان في الدنيا سيكون مؤمناً ثم يسمع كلام الله خلاص الله خليه يذهب أنا لا ولا من النار ولا من الله أنا ما وصل الحكمه يعرفه هذا دليل على ان يكون في الدنيا إيش مؤمنه وإذا قال لا إنه من النار أوزم إنه مش النار وكل الله مش النار كلها هالفي الدنيا يكون إيش ماش يكون هنا في الدنيا لو كان في الدنيا سيكونوا كافر خلاص النار بعد النار بصح لقبل كثينة سحاب لماذا النار بصح نسأل الله العظيم يمسح النهايه ويمسح أهل الفطرة ويمتحن ذلك الاعمى والاصم والابكم ابكم اصم ما يسمع القران ما يرى ايه الله ما يرجو يصلون ما يرجو لا يسمع ولا يرى كذلك ولا ينتهي هذا ايضا يوم القيامه رب العزة يرتدي والله اعلم ما كان فاعلا في الدنيا ولو كان في الدنيا لا اله الا الله وكذلك صبيان المشركين هالم اربعه كلهم ايش يعني يبتلون في عرصات القيام ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الاخر وما هم بمنون ماذا أرادوا بذلك يا رب قال يخادعون الله والذين امنوا لا اله الا الله غرضهم بهذا كله هذا الادعاء وهذا الكلم شو المقصود عندهم منه قال الخداع يخادعون من قال يخادعون اولا الله والمخادع مفاعلة مثل المقاتله والمخاصمه لا يقال مخاصمة إلا إذا كانت من الجانبين هذا يخاصم وهذا يخاتل هذا يخاتل وهذا يقاتل أشيء هذا مخاصمة مقاسلة من الجانبين ومخادعة يعني هذا يخادع وهذا يخادع فيقال لها إيه؟ مخادعة فيخادرون إذا المخادعة من الجانبين خادع الله والله خادعهم كذلك وخادع المؤمنين والمؤمنون مخاذعونهم كيف الخداع منهم ومن الله هذه اولا ثم خداعهم للناس أو المؤمنين ومخادعه المؤمنين لهم كيف يكون هذا كيف نفهم هيا اسمعوا يا اخوان وهذا كتاب ربنا لا بد ان نفهمه وهو نزل ليفهم ونزل ليعمل به ونزل ليكون رجلا لا ليكون مصحفا فقط لا فالمصحف لا يكون ولا يؤدي دوره حتى يصبح رجلا ويصبح هذا الرجل القراني في البيت وفي الشارع وفي المسجد وفي المدرسه وفي احكامنا وفي الوزاره وعلى كرسيه المول. القرآن نزل لهذا. أما لو كان يفسف به في المصاحف، ويفسف به في المكتبه الله ما رداه لا ابو جان ولا الولد المغيرة ولا غيره. الكل يرحب به، لأنه لا يحدث لهم في دولة ولا في إداره ولا في بيز ولا في معامله ولا في شيء. لكن لا يأخذ الكريم اسمع. مخادعه المنافقين لله بعد تعرفون الشيداع اشكر صداع الخداع معناه ان الانسان يظهر الباطل في صوره حق يعطي للباطل صوره الحق ويلبس الباطل لباس الحق كيف قلتم البارحه يمشأ للغنمه او للذيب يمشأ للذيب و للدخنه ايه والله هاي الدولة دي الحاولين ايه شدهار ديب شدهار؟ حاولي وهو ايه؟ ديب هلا وفده فهم عليهم لعائل الله المتتالية ماذا فعلوا عدم معرفتهم بالله جهنهم بالله ظنوا على انهم اذا اظهروا الايمان واخفوا الكفر هدعوا الله اللهم يعرفهم بانهم منافقون ظنوا على ان هذا الفعل منهم ربما ينطلي على الله تعالى وانقل المؤمنين كبيرة ونترك الجوان الى درس اخر سؤال يقول, يقول يقول يا شيخ هل يجوز شرف الغمله وهل هذا الذي يشتغل في هذه المهنه ماله حلال هذه اخواني مساله خلافيه من العلماء من اجازها وقال انها من باب اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شفهم قال الذعب بالذعب ربا والفدة بالفدة ربا والزبيب بالزبيب والقمح بالقمح والشعير بالشعير والذرة بالذرة والملح بالملح ربا, ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد. ثم يقول فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شفهم لا أصدقوا هذا المعنى قالوا أن الصرف يعني عملة بعملة جيد يعني في ها؟ يعني تبعت اشتري في الدولار ولا في المارك ولا في الخلد في ولا في شيء من العملات هذه كلها ولا في الورو هذه الورو هذه العملة الجديدة هذه ها؟ السوق الأوروبي ها؟ أو في البستيتا أو في فراينك وكذا لماذا؟ لأن الرسول عليك الزخص لفتاك الازواج هذا فرانكو هذا اسبانيون هذا, هذا ماركو هذا غولار ف... ف... ف... ف... مثلا أبيعوا كيف أشياء من علماء من قالوا لا لا لماذا؟ قالوا لأن العملة عملات العالم كلها هي الذهب وهذا الورق كله نائب عن الذهب فالعالم كله قيمته قيمه ايش اوراقه النقديه هي انها عن الذهب المودع في البنوك العالميه فعليه كل دوله تتعامل فيه بين بال... ماذا اذا الذهب فالقصه والدولار ذهب والاورغ ذهب وهكذا كله ملزم فإذا بعنا هذا بهذا بلعنا زهرة الدولار، وبناء على هذا لا بد إذا بعنا سبيع بيش بيق بالسعر العالمي. السعر العالمي هو حين تتحسس تسمح تقول أتقول اليوم أصبح الدولار أو أصبحت السيتا أو أصبح الزهران يساوي كذا بيعه، كذا. من قال بحرمته هذا من قال ان بهذا المعنى قال حرام على الانسان المؤمن ان يبيع الاغنامات ليش لانه اصبح يبيع بالضاد والذاد بداره من مده من مده رايكم ايه ولا بد من النقديه على كل حال اقول اسال الى من اراد ان يتحرى لدينه فليترك ومن اقتنع بسزو الآخرين فلو ذلك أنا ما أستطيع أن أحسن في المسجد لأن القضية ما تنمونها ثم آه يقول هذا الكتاب من التفسير صحيح هذا كل ما عليهم إيش؟ ترك الصور يقول للأخ الكريم كيف يؤخذ الإنسان بالاعمال القلبية نموذج شوء الظن يا أخي الكريم. الله لا يكلفنا إلا بما هو في استطاعاتنا وداخل انشحت نطاق اختيارنا فلا تكليف إلا بفعل مستياري كما يقول علماء الأصول ورب العزة يقول لا يكلف الله نفسا إلا يسعى سواء هذه الأعمال قلبية أو لسانية أو جوارحيه فالقلب مأمور بأن يعتقد وأن لا يعتقد يعتقد ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا بعده واو ما يعتقد بطلانه وأخبره به كتاب الله أو ما ليس على كتاب الله وسنة رسوله من اعتقد بطلانه وهذا طبعا داخل بنتاق في نطاق سيارنا ولا لا لا في التصور وهو من الاعمال القلبيه ما لا يدخل في نطاق سيارنا لا يمكنه لا اعتقاد ولا عدم اعتقادي. مثل ايش في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله رفع عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم حدثت تضيع انفسها حديث نفس جاء خواطر جاءت خاطر الزنا خاطر القمار خاطر الكذا خاطر خاطر المرأة الهولانية والبدونس الهولانية ها او الذهاب اله مدعى كذا ما حرم الله خاطر هذا خاطر تؤاخذ عليه لا بيت تؤاخذ عليه عندما تأذن وتفعل سوي ان الله رفع عن امتي ما حدثت بها انفسها ما لم تعمل او تتكلم حتى في جانب الله قضية الخاطر في جانب الله في التوحيد في كتاب الله في البعث والنشور في الجنه والنار في الحساب والميزان خاطر خاطر ما يمكن أن على حتى في جانب الله ربما يذهب عقلك يصورك الله وقال لا يا حيث حيث هي منطقة معذورة ولهذه القرصة أسمع القاتل هو في النار قالوا هذا القاتل يا رسول فما قال له هذا المكسول في النار قال نعم ليش قال لي أنه كان حريصا قال كان حريصا ايه؟ على قدم تاخير به تصريح اللي يعزم على شيء لابد ان نعلم لكن الخاطر لا فسوء الظن سبحان الله قد تأتي في نفسك ان فلان زاني فلان كذاب فلان خائن فلان قادر يدري ذلك لكن لا تحقق لا تفتح باب التحقيق بمجرد الظن اذا ظهرت على ما تدل على ماذا ننساه و... فمد عليه يظنون هذا الظن اذا كان بناء على دليل خلاص ولهذا يقولوا اذا ظننت ننسى وارفع إذا اذا ذا ننسى فلا تحسب شوف شوف لما اعتقد ان ارحم مع امراه ربما تكون ذو ربما تكون امه ربما تكون اختى ربما ستكون عمتها ربما خالتها ربما ربما ربما وهي شيء ترجع الاجلال لا تحضر لا زيني وسبحان الله أنا خرج مع صديق لي وهو هنا مع اناه لي وكان عندي بنات وريد أن نزوج أحداهم هنا وكان من ضروري أشتري بعض الحاجات من صدوان وإذا هربت السيارة البنات من الوراء كان يجي من, من الوراء أنا والآخر صديقي ما يعني بالطريق. من رأى قال فلان وفلان عندي سبيته وفادي وظني والله يرى هذا وضحك وصغفر الله لنا ولنا هاد أشد سؤال لا حول ولا قوة ما تجي لي أقول هذا لولا نجاسة يا كم جاهد أنا شو الله مين شو لا ما ما اللي... ما ما شف فكره من الخيبة ما شف فكره إلا سبحان الله ليش وخصوصا الحاسد الحسود هي اللي خصو يرمك بشيء لا بد يقول في شيء لانه عدو لانه خبيث يرمك بشيء ولا بد يحسن لك الشباب قال حظي منه وخلقته من حين روح روحنا برسول من الروح ماشي بين مصبوط يا عدو ما ماشي يعني. لا من حين ما شاء على كذا حال هذا هذا هذا المقام استجلت إلى تفسير نوع ما وهذا يكفي شاء الله. ثم هذا يعني يقول الشاب يعمل في احدى المعامل وسيطة وفيهم الجمعه الجمعة الماضية في جمعة ذهبت الى صلاة الجمعة وانا اعرف ان عندي ساعة الغداء ولا تكفي. لصلاة الجمعة أصل الجمعه وقررت ان اصلي صلاه الجمعه وعندما تاخرت عن العمل بالرشاقه شرحت لهم اني تاخرت لصلاة الجمعة الجمعه رميت في توبي رميت صاحب العمل لانه لا يحترم صلاه الجمعه وترك من العمل من اجل عبادة ربي والله يرضى من شرطه الحساب ما راح الشيخ على كل حال اخواني رب العزه يقول ومن يتقي الله يجعل له مخرج مخرج من ماذا من الضيق من الشده من الازمه من العذاب الروح أو البدنه ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا لو كانت لنا هذه هذه الصفه لو احرزنا عليها و يعني تمكنا منها والله إلى حلة القضايا كن قضيته وفي الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقك فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم السلطاء الرزق على ان تطلبوه بما فيه الله عندك تطلب رزق بما فيه الله فالله سبحانه وتعالى كتب رزقك فلن تطلب وما يمكن تغادر هذه الدنيا حتى تجعل الاخر وعندما ينقلك شيء عندما ينزع يرزقك بره اخرج الى البرزخ ما بقى في الدنيا قال باذن الله لك حالها اصغروا ما بقى في ديه. سبحان الله هذا يقيني عندي ما اصابك مزعا من ايمان صحيح حتى توقن ما اصابك لم يفلسفك وما اخطات لم يفلسفك هذه عقيده من لم تكن عنده بل في امامه الحج وليس في خلاص اذا رفضك موجود ابحث عنه بطريق ايه مشروع ما تطلبه بواسطة الخمر ولا القمار ولا الكذب ولا, ال... ولا اي شيء ما حرم الله بل تطلبه بوسائل شرعه الله والله يفتح ما تبني فيه اللهم وفقنا جميعا جميع الذين سبحانه اللهم صل وسلم على سيدنا لا لا في حمر بقدرتك وعلمك وقولنا اللهم على سيدنا